ها ناضرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أي يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقى وظن أنه الفراق.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 أليس ذلك بقادر على